بسم الله الرحمن الرحيم ق ق والقران المجيد بلعدم ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون قال الكافرون هذا شيء عجيب فاذا متنا وكننا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تم قص الارض منهم وان دنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فيه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 فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باتقات لها ضلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقئان عن اليمين وعن الشمال قايد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفت معها سائق وشهيد لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك, فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من فَْيرِ متَدٍ مرب الذي جلَمَ اللهِ إ هن آ خََبَ القيااه في العذابِالشَّدد قلَ قَرمهُ رَبنَ ماَا أَقويتُهُ وَلَ كانَ فِي بَلَال بَغيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلاب للعبيد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 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم برشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن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 وَمِن الليل فَتَّحهُأَذبَ وَسجود والالستم يَوْم يُونادِ المنادِ مِ كان قريد يَوْمَا يثمععونَ الصَّيحَةَ مِ الحَّ ذَلِكَ يَومُ الْفروج إنا نَحن نُحيي وَلُميت وَإلَين المصيد. يوم تشقر الأرض عنهم فرا عن ذلك حشر علينا يثير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.